ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟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 Wallahu ذu الفضل العظيم